وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا قد جاءك من باء المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفع في الأرض أو سلما في السماء أو في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الرداء فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل رأيتم إن تأتم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل أيه تدعون الَّذِينَ يَجْهَدُونَ فَتَكْشِفَ مَا تُدْرُونَ إِلَيْهِ إِذًا شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ تزرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروه فلما نسوا ما ذكروه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى أهتم أخذناهم بعده أخذناهم بعثة فإذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رعيتُم إن خذ الله معكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف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 والأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليا ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطلد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم وت أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بهياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء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 إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل وأنعذ ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعيده مفاتيح الغيب لا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 أَبِسَ <تصفيق>